ومن العجب أنهم فدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص فأغفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص ولم يغفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به وما, خلف وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسما رده تفويضا أو حرقه وسما تحريفه تأويلا فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم المؤلل الشارح هنا ذكر أربع من اللوازم او من أصول أهل التأويل والتعطيم الضالة أجملها ثم أجمل الرد عليها الأول في أول الصفحة 499 قال وبهذا قدحوا في دلالة القرآن طبعا هذا أصل من أصولهم وهو قولهم بأن دلالة اللفظية للآيات والأحاديث لا تفيد اليقين يقول بهذا أولا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات ثم أضاف إلى هذا قولهم بأن أحاديث الأحادي لا يفدعين ورد عليهم في هذا وجاء بالمسألة الثانية من أصولهم الفاسدة وهي في آخر سطر من الصفحة قوله, قوله ومن العجب أنهم قدموها على النصوص الوحي أي شبهاتهم هذه وكواعدهم العقلية التي زعموا أنها قطيات مثل قولهم بأن النصوص تفيد الظن والعقليات تفيد القطع وأنه إذا عرض إذا تعارض الظن والقطع يخذ, يخذ بالقطع وأول الظني ويرسبون بذلك النصوص من ثانيا من على هذا الذي بلم على هذين الأساسين أن الدلالات لفظية وأنه لا يعتمد على خبر الأحد في الاعتقاد ولا في العلم بنى الأصل الثاني وهو أنهم قدموها على النصوص الروح أي قواعدهم العقليون ثم ذكر الأصل الثالث بعدهم بقليل أيضا في آخر السطر الأخير قوله عزموا وعزلوا لأجلها النصوص بمعنى أنهم جعلوا دلالات النصوص دلالة ثانوية جعلوا ذلالة النصوص دلالة ثانوية محكوم عليها وأنهم جعلوا ذلالة النصوص مضنونة معرضة للشك ومعرضة للاختبار ومعرضة للأوهام العقلية فمن هنا خلت قلوبهم من الاعتقاد الصحيح وهذا أمر بدهي من منعت سقد أن كلام الله عز وجل إنما هو بنون فمن الطبيعي أن لا يعتقد فيها الحق من الطبيعي أن لا يعتقد فيها الحق وأن يبقى إما شاك متردد وإما زائر يبحث عن الحق في غير موضعه فأقفرت قلوبهم لنصوص الآخرة ثم ذكر الأصل الرابع في السطر الخامس في نفس صفحة 500 قال بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بداعته يعني بمعنى انهم فعلوا بداعهم واصولهم هي, هي الاص وهي الحكم والظنيات هي الحكم ثم النصوص محكوما عليها ثم ذكر اصلهم قالوا فما او ما يتفرع عن اصلهم هذا قالوا فما وافقه وافق عقلياتهم قالوا بانه محكم وقبلوه واحتج به وما خالف عقنياتهم زعموا أنه متشابه ثم إذا زعموا أنه متشابه اختلفوا في الموقف منه. منهم من رده بمعنى أنه لم يعتقد دلالته ثم آل إلى الشك وحوض المعاني إلى غير اعتقاد يعني جعل الألفاظ بلا معاني وفوضها إلى علم الله عز وجل معنى هذا أمر لا يصح لأن الله عز وجل تكلم بالقرآن بلسان عربي مبين وله حقاك ومعاني ففوض بمعنى أنه لا يعتقد أن للمصوص معاني وبقي بلا عقيدة لأن من فوض على هذا النحو فإنه يبقى بلا عقيدة لا يعتقد شيء ومنهم من حرف بمعنى أنه أول بمختلف أنواع التأويلات لأن هناك من أول تأويلا بعيدا ومنهاك من أول تأويلا قريبا لكن ليس هو المقصود من النص أو لا يدل على الحقيقة التي المراده من النص ومنهم من عطل تعطيلا مطلقا بمعنى أنه لم يفوض ولم يحرف ولم يؤول إنما اعتقد أن ألفاظ القرآن السنة مجرد ألفاظ تخييلية أو تشبيهية أو تمثيلية إلى أخره من المعاني التي زاغوا بها عن الحق واتبعوا الفلاسف نعم وطريق أهل السنة أن لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوا بمعقول ولا قول كلان كما أشار إليه الشيخ وكما قال البخاري رحمه الله سمعت الحميدية يقول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 أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت ونظائر ذلك في كلام السلف كثير وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم وخبر الواحد إذا أنا بدأ يعني يرد بعض الرد التفصيلي في مسألة خبر الواحد ودعواهم أن خبر الواحد لا يفيد اليقين ولا يفيد العلم وأن خبر الواحد لا يأخذ منه اعتقاد ولا يأخذ منه أيضا حكم جازم إنما يبقى على سبيل الظن أو تأخذ منه بعض الأحكام الفتحية على غلبة الظن أيضا حتى الذين قالوا إن خبر الواحد لا يأخذ منه إلا الأحكام أو لا يستدل به إلا الأحكام بقوا على القول بأنه يفيد الظن أو غلبة الظن نعم وخبر واحد إذا تلقت الامة بالقبول عملا به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الامة وهو أحد كسمي المتواتر يبصد أن المتواتر قسمان متواتر لفظي متواتر معنومي وكلهما في الحكم واحد ما تواثر من الدين سواء كان تواثره لفظي أو معنومي فحكمه واحد بمعنى أنه قطعي ولا يعني ذلك أن ما لم يتواتر لفظا ومعنا لا يعتبر قطعي فإن هناك من الحديث ما ورد لخبر الواحد لكن لا يكون ولا يكون له شهرة كشهرة, كشهرة حديث المعلمان بالنيات ومع ذلك فإنه عند السلف يعتد به ويصح التدين به ذلك أن الدين إنما جاءنا على هذا الطريق أي بمعنى أن الله عز وجل ارتضى كثيرا من أمور الدين أن تنقل بخبر الأحاد والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جعل من وسائل نقل الدين خبر الأحاد فكثيرا ما يرسل واحد إلى الصحابة ويأخذ بخبر واحد. وأيضا عرف النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من ما بلغ به الصحابة الدين أنه كان بخبر واحد. ثم أن هذا أمر معلوم بالضرورة وهو أن الله عز وجل علم أن هذه الأمور التي ستنقل بالأحاد أنها ستكون أي أنها ستنقل من خلال الأحاد فلو كان في ذلك نقص في نقل الدين لأتمه الله عز وجل ولأكمله قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أما وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ وأدى الرسالة وكان من وسائل بلاغه خبر الأحاد فهذا يعني أن خبر لا بد من اعتماده وقبوله لصح إذا صح خبر الأحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب اعتماده وقبوله لأنهم من وسائل نقل الدين من وسائل نقل الدين وكثير من أمور الشرع والأحكام بل وبعض العقائد إنما نصدرها خبر لاحق هذا بالإضافة إلى ما أشار إليه الشارح هنا وهو أن اغلب أخبار الأحادي التي يعتمد عليها في الاستدلال خاصة ما تعلق بالعقيدة وأصول الأحكام أغلبها متواتر تواتر معنوي والتواتر المعنوي هو قبول, الحديث قبول الأمة للحديث اتفاق السلف على قبول الحديث في على قبول حديث إنما رأمانوا بالنيات منذ عهد الصحابة والتابعين والتابعين وقرون الفاضلة إلى تدوين السنة لما دونة السنة كان هذا أشبه بالإجماع المسطور المنقول بالدراية والرواية والتصنف أي أنهم اتفقوا على قبول مثل هذا الحديث واعتباره في الدين والاحتجاج به ولم يعترض أحد من الأئمة رغم حرصهم على تحرير الاستدلال وعلى تحرير الادلة لم يعترض احد من الامة ولا من اهل العلم على الاستدلال بحديث الاحاد فمن هنا اغلب حديث الاحاد التي اشاروا اليها وذكر الشارح نماذج منها اغلبها يصل الى حد التواطر المعنوي لان الامة اخذته بالقبول واشتهر شهرة استحيل معها ان يكون مجرد خبر احاد انما انضف اليه قبوله نعم ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وخبر ابن عمر رضي الله عنه ما نهى عن بيع الولاء وهبته وخبر أبي هريرة رضي الله عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وعمثال ذلك وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قبا وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسوله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد ولم, ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد وقد قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فلابد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لألا تبطل حججه وبيناته هذا يعتبر من المعلوم من الدين بالضررة وهو أنه أي أن الله عز وجل تكفل بحفظ الدين تكفل بحفظ الدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة والله رضي له ذلك وأكمل الله الدين كمالا من كل وجه وكان من وسائل كمال هذا الدين وتبليغه وحفظه أن نقل لنا شيء كثير منه من طريق الأحاد فلو كان طريق لا ليس بدليل في تثبيت الدين وفي تقريره والاعتماد عليه ما الله لنا ولا بقي الدين محفوظا لأنه إذا تطرق الاحتمال لشيء من الدين تطرق الاحتمال للدين كله بل إذا تطرق الاحتمال يعني مفردة من مفردات الدين التي وردت الحديث الأحاد تطرق إلى كل ما يريد في حديث الأحاد وحديث الأحاد كثير ويشمل جزء من الدين مهم لو أغغين هذا الجزء ما كان الدين كامل ولا احتنا الدين محفوظ إذن لابد أن يكون قبول خبر الأحناد من المعلوم من الضب الضرورة لأنه وسيلة من وسائف الدين ووسيلة ليس مقترضة واقعية بمعنى أننا تأملنا بعض الأحاديث أو تأملنا بعض العقائب وبعض الأحكام وجدناها ثبتت بطريق الأحاديث وهي جزء من الدين. ثم أن هناك أمر آخر يحسن التنبيه عليه وهو أنه أصول الأجين القطعية الكبرى ليس طريقها فقط حديث الخبر الأحاد فإنها انعقدت بالإجماع وانعقدت بأمور أخرى بقراء ودلائل أخرى تنظاف لما في ذلك ما يتعبق بسلطة الله عز وجل وأقصد بهذا أن أكثر الذين طعنوا في حديث الأحاد إنما لجأوا إلى طائم في حادث الأحاد بسبب خالفته في الصفات. لو لم يكن هناك نزاعا عندهم في الصفات لم تكلهم في حادث الأحاد ولذلك ما يعني عملوا بهذه القاعدة العدة قاعدة عدم اعتماد خبر الأحاد إلا فيما يتعلق بالصفات إلا فيما يتعلق بالصفات فإذا هم استهدفوا شيئا من الدين ثبت بقواعد أخرى بقواعد السلف المبنية على القواعد العامة وهي إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نعم ولهذا فضح الله من كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد أفاته وبين حاله للناس قال سفيان بن عيين ما سترى الله أحدا يكذب في الحديث وقال عبد الله بن المبارك توهم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون قلان كذاب وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكلب ولكن, ولكن التفريق بين بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث طبعا قوله خبر الأحاديث وإن كان يحتمل الصدق الكذب أين قبل أن يحرر وهذه قاعدة معلومة عند العقلاء يعني الخبر مجرد خبر يأتيك عن أحد يحتمل الصدق الكذب حتى يحرر إذا حرر يعني ثبث بالقرائم أو بصدق الراوي أو الجزم بصدقه أو كان الخبر متعلق بالدين الذي تكفل الله بحفظه وثبثت وثبث عدالة الرواة فإنه تحرر وما معلق بين الصدق والكذب إذن متى يكون الخبر معلق بين الصدق والكذب قبل أن يحرر إلى حر العرفة هل هو صادق أو كذب هل هو صدق أو كذب فإذن قوله وخبر الواحد وأن كان يهتمل الصدق والكذب وكذلك قول كثير من أهل العلم هذه العبارة لا يعنون بذلك خبر الواحد إذا ثبت إسناده يعنون خبر الواحد لأول وهلة قبل التثبت يحتمل الصدق والكذب كل خبر كل خبر يحتمل الصدق والكذب حتى يثبت بطرائق الثبوت المعروفة عند العقلاء أو بالطرق الشرعية التي يعتمدها الواحد فإذا ثبت ما بقي معلق بين الصدق والكذب الافتراض يلتقي نعم وقال ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتويلا بالحديث والبحث عن سيرة الرواه ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلوهم بأنفسهم ذلك وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم فهم يزك الإسلام وعصابة الإيمان وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث فإذا وقف المر على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وخبأ صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور فضلا أن يكون معلوما لهم أو مظنونا كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم وعند الأطباء من كلام بكرار وجال يوس ما ليس عند غيرهم وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كثيرا يقصد بذلك أن الذين يؤخذ عنهم القول والفصل في مسألة خبر الأحاد وغيرهم أهل الحديث الذين نعنوا به وفرقونا بين الأحاديث بمختلف درجاتها ويعرفون الصحيح من السقيم وما الذي يعتمد عليه في السداء في الدين وما الذي لا يعتمد ومصداق قول الشارح أن لا نعرف من أئمة الحديث الكبار المعتد فيهم المقتدى بهم في الدين من يتردد في قبول خبر الأحاديث ثبت. بسند صحيح بل يتورعون عن الكلام فيه شد التورع ولا يجرى أحد من أئمة الحديث الكبار لأنه عرف مسارك القبول في الحديث وعدمها من عدمها ما نعرف أحد منهم تتردد مثل ما تردد أهل الكلام الجهلة بالحديث أو الذين ليس علمهم بالحديث وإحطتهم كإحاطة أهل الحديث المختصين فلذلك هذا القول لم يقل به كما أعلم أو حسب ما أعلم أحد من أئمة الحديث المعتد المعتد بهم إلا أنه قد ينقل أقوال قد ينقل الأقوال اللهم إلا من انتمى إلى فرق قد يوجد من ألمة الحديث من أصل عنده الانتماء كأن يكون أشعري أو ما تردع نحو ذلك فهذا النوع قد تغلب عليه النزعة النزعة إلى الجماعة أو إلى الفرقة من حيث يشعر لا يشعر أما الحديث الذين لم تنم انتماءت لهم ولا ينتمون إلى فرق ولا إلى جماعات بمعنى ليس لهم مناهج تستقل عن مناهج أو تخالف مناهج للسنة لا يعرف منهم من تردد في هذا المسألة وهو أن الحديث إذا ثبت بسند صحيح وجب قبوله في العلم والعمل اعتقاداً وأحكام إذا ثبت الحديث بسند صحيح وجب قبوله في الاعتقاد والعمل ولا يفرقون بين العقائد والعمل ولا يقولون بأنه أضني ومسألة ظنها لمسألة طبعا قد يتفلسف بعض المتكلمين فيها ويقول أني أقصد ظن في منشأ الخبر أصلا قبل أن يكتب لكن هذا ينبغي أن يقال في الأحاديث إذا صح أن نقول في أخبار الناس أنها الأصل فيها الظنية حتى تثبت فلا يقال فيما ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم وهي من عرف أو من تلقى حديثا عن نبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها العلم في المفتصون أنه صحيح يجب قبوله بدون تردد. بدون تردد ولا يعرض لهذه الأوهام والقواعد المفترضة التي قد تصح في غير الوحي نعم. ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الحاديث الصحيحة فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء تلبيسا منهم وتدريسا على من هو أعمى قلبا منهم وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من آئمة الإسلام أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصين ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده ويقرؤون كثيرا من القرآن ويخوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بيناه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه معناه الذي اراده الله وقد الله تعالى اهل الكتاب الاول على هذه وقدم الله تعالى اهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث وَقَصَّ عَلَيْنَا ذَلِكَ مِنْ خَبَرِهِمْ لِنَعْتَبِرَ وَنَنْذَجِرَ عَنْ مِثْلِ طَلِيقَتِهِمْ فَقَالَ تَعَالَى فَتَصْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِلَى أَنْ قَالَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونِ وَالْأَمَانِيُّ التِلَاوَةُ ثم قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك فكل الوصفين ذميم أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسا نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان شرع اتدائي وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز وَجَمِيعُ ذلك حق وَاجِبُ الْإِتِّبَاعِ يظهر لأنه نقصد بالشرع الاتدائي النصوص العامة التي تقرر أصول الدين وقواعد الأحكام وجوامع الأدلة نقصد جوامع الأدلة والنصوص العامة التي تقرر أصول الدين وقواعد الأحكام هذه تسمى شرع الاتدائي ثم ما يفصلها وما يبينها وما يفسرها سواء من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرع المفصل نعم هو البيان يعني الشرع المبين فالبتدائي هو الأصول والقواعد والنصوص الحاكمة النصوص العامة وما بعده هو البيان والتفسير نعم وقوله وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل في أصل التصديق ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التقاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب وأما التصديق فلا تفاوت فيه والمعنى الأول أظهر قوة والله أعلم بالصواب السلام تبارك الله يقول السائل ألم يرد أن أبا بكر طبعا يعني لحن فيها رضي الله عنه كان لا, لا يقبلان في بعض الأحيان اخبار بعض الصحابة حتى يتأكدوا من غيره قد يكون هذا وهذا أمر معلوم أولا ليس أخبار الناس بعضهم عن بعض أو بعضهم عن بعض أو أخبارهم فيما بينهم كأخبارهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حرق بين هذا وذك فالصحابة لم يرد أحدا ممن قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت أو قال لي أو فعلت عنده صحابة بكر وعمر ما ردوا أحدا ممن ذكر عن نبي صلى الله عليه وسلم شيئا بل كانوا يطفون أي واحد من يقول عن نبي صلى الله عليه وسلم قول أو يروي عنه فعل أو تقرير كان الجميع يسلمون فيه وقصة أو بعض القصة التي حدثت من عمر هي تثبته ليست راجعة إلى شكة في خبر الأحد راجعة إلى معاني أخرى أو كذلك أبو بكر قد يعني كنت ردد في بعض من روى بعض أو تذكر بعض الآيات عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تردد عمر في قصة حمى عمواس وغيرها قد يكون في بعض هذه الأمور يعني ملابسات أو قرائم أو أمور لا ترجع إلى رد خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ترجع إلى أمور أخرى تكتنف الحال وإلا فأن الصحابة كلهم بما فيهم خلفاء الراشدين كانوا يقبلون خبر الواحد في الدين ولم يكونوا يشددوا على الصحابة في أمر يتعلق بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت أحدهم وكثير من روايات الصحابة فيما بينهم كانت أحد خاصة في بعض الأمور التي لا يتوفر فيها عدد من من سمعه وأقصد إنه في بعض الوقاع بكثير من الوقاع التي تتحذر الصحابة يكون الراوي للحديث واحد وقد يكون معه إنسانا روا هذا الحديث لكنه غائب فيقبل الحديث مع مع انه لم يحل يصل إلا عن طريق هذا الواحد اقول في كثير مما روى عند الصحابه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه الواحد وهم لا يعلمون أنه رواه غيره الا في بعد الا في ما بعد وما ذلك يقبلون الحديث لاول اهلهم بمجرد الرواه الواحد وما يرد من حالات استثنائيه هذه أمور لها ملبساتها ولها ظروفها ولاسباب معقوله عند اهل العلم لا تؤثر في الأصل في قوله تعالى وجد الله عنده فوفاه حسابه أنكر أحد الطلاب في الكلية على المحاضر بحجة أنه لم يثبت وجود الله وجود الله أو لم يثب يثبت وجود الله حقيقة في الآيات وإنما ذكر عند ذلك فهل الآية تدل على ما ذكر ووجد الله عنده فوفاه حساب ما السؤال للسؤال ثم سأل عن فاسق الملي الفاسق الملي هو مرتكب الكبير مرتكب الكبير يسامم فاسق ملي لأنه فاسق بكبيرته فاسق بفعل كبيره وسمي ملي يعني لا يزال من أهل الملة لا يزال من أهل الملة بمعنى أنه المسلم الذي يرتكب الكبيرة ما حكمه المسلم الذي يرتكب الكبيرة يسمى فاسق ملي يعني فاسق من أهل الملة أو مسلم من أهل المله يرتكب كبيرة توجيب فسك يسمى الفاسق الملي نعم بل الله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة التي هي ضد العداوة وقد قرأ حمزة ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو والباقون بفتحها فقيل هما لغتان وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الامارة قال الزجاج وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنس من الصناعة والعمل وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها علي حال الغالب استعمال الولاية بمعنى القرب والنصر والمحبة استعمالها بالفتح الولاية ويغلب على الكسر استعمالها في الإمرة وما يتفرع عنها الولاية الامر للسلطة والامارة نحوها والولاية غالبا تطلق على الحب والنصرة والقرب ونحو ذلك على حال المعنى اللغوي للولاية كما ذكر الشيخ هو ضد العداوة لكنه يعني القرب والنصرة كما أنه يعني المحبة ولوازمها يعني المحبة ولوازمها ومن لوازم محبة القرب والنصرة فهذا المعنى الولاية إصطلاء اللغوي الذي هو أقرب إلى المعنى الإصطلاء وولاية شرعا سيدكرها الشيخ متفارقة لذلك يحسن أن نشير إليها إجمالا الآن الولاية شرعا تطلق على ثلاثة أمور الولاية الشرعية الحقيقية تطلق على ثلاثة أمور الأمر الأول ولاية الله لعباده لعباد المؤمنين فالله ولي الذين آمنوا يحبهم وهو سبحانه حافظهم وناصرهم وما استدفع ذلك من لوازم الولاية والولاية الثانية الولاية من المؤمنين لربهم فالمؤمنون هم أولياء الله يؤمنون به ويحبونه ويطيعونه ويعبدونه حق عبادته وليتقونه ما الله ان يجعلنا جميعا منهم والنوع الثالث ولا يثلم المؤمنين بعضهم لبعض ولا يثلم المؤمنين بعضهم ببعض وهي درجات هذه الولايه شرعا وهي الولايه المقبوله الشرعيه وهناك ولايات تريد ذكرها شرعا لكنها ولايات غير شرعية بمعنى انها لا تقوم على أساس شرعي كولاية بعض المسلمين والكافرين هذه محرمة وولاية الكافرين بعضهم لبعض وولاية التواغيث والشياطين والشيطان لبعض بني آدم هذه كلها ولايات تدخل في مفهوم الولاية السلاحية العام لكنها ليست ولايات شرعية اولاهه ولاه مشروع الولاء المشروع هي ان المشروع الله لعباد المؤمنين فالله ولي الذين امنوا فوالاهم المؤمنين لربهم فهم اولياء الله احبائه وكذلك الولاء المؤمنين بعضهم لبعض وهي تتفاوت على درجات وشعب كشعب الايمان قصدي انها كما أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاوت كذلك الولاية بين المؤمنين تزيد وتنطق وتنقص وتتفاوت نعم فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وقال تعالى ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم والمؤمنون بعضهم اولياء بعض قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض وقال تعالى ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض الى اخر السوره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 الله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه في, في هذا المقطع في هذا السطرين الأخيرين ذكر الشيخ الأنواع الثلاثة الأنواع الولاية الشرعية المشروعة ذكرها في قوله هذه النصوص ثبتت كلها فهذه النصوص كلها ثبت فيها أولا هو والاة المؤمنين بعضهم لبعض وثانيا وانهم اولياء الله وثالثا وان الله وليهم ومولاه الولايات الثلاث الشرعيه ذكرها الشيخ بايجاز هنا نعم لي فقط بارزه بالمحاربه وهذه الولايه من رحمته واحسانه ليست ولايه المخلوق للمخلوق لحاجته اليه قال تعالى واقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله تعالى ليس له ولي من الذل بل لله العزه جميعا خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره في هذا إشارة على شبهه اشاره الى شبهه المعطله والمؤوله من ثم الجهمية ثم المعتزلة ثم أهل الكلام كالكلابية ولشار والماتريدية كلهم يجمعهم الرد أو يشير الشيخ هنا إلى الرد عليهم جميعا في أنهم حينما أنكروا بعض الصفات أنكروا الأسماء أو أنكروا الصفات أو بعض الصفات أو بعض الأفعال إنما زعموا أن فيها ما يشير إلى التأثر أو التفاعل بين الخالق والمخلوق بما يؤدي إلى النقص في حق الله عز وجل فزعموا أن المحبة تكون لتفاعل بين المحبوبين ويعني أنه أن التفاعل لا يخلو من حاجة كل واحد منهم إلى الآخر فأنكروا المحبة منهم من أنكرها ومنهم من تأولها وأنكروا الخلة منهم من أنكرها ومنهم من تأولها وأنكروا حتى الرحمة لأنهم زعموا أن الرحمة تنبثق عن تأثر بين طرفين ولذلك تأولوا أو أنكروا أو عطروا فكلامه هنا إشارة لله أن رد عليها حينما قال هذه الولاية من رحمته وحسان أي أنها كمال من الله عز وجل ورحمه وحسان لا تعني أن الله عز وجل يؤثر فيه شيء أو أنه سبحانه بحاجه أو أن علاقة بالمخلوقين كعلاقة المخلوقين بعضهم ببعض فتثبت له صفاته بما في ذلك محبته لأولياءه على مالك بجلاله سبحانه وتعالى مع غناه الكامل وأن محبته لعباده لا تعني حاجته إليهم وإن احتاجوهم إليه نعم والولايات أيضا نظير الإيمان هنا سيقرر المسألة مهمة جدا يغفل عنها كثير من الناس ممكن نضع لها عنوان وإذا عرفنا هذا الأصل استطعنا نفسر كثير من العبارات التي ستأتي ممكن يجمع هذا المطفع التالي عبارة أو عنوان وهو ثبوت أصل الولاية لكل مؤمن ثبوت أصل الولاية لكل مؤمن وتفاوت مقدارها ثبوت اصل الولاية لكل مؤمن وتفاوت مقدارها هذا في أنواع الولاية الثلاث أنواع الولاية الثلاث كلها أصلها ثابت للمؤمنين ومن المؤمنين لكنها ومن يعني المسلمين عموما لكنها تتفاوت في مقدارها بين شخص وآخر بحسب ما, بحسب ما عنده من التقوى والعمل الصالح أنواع, أنواع الولاية الثلاث التي ذكرتها قبل المشروعة كلها تتفاوض منها ما يكون ولاية كاملة سواء من العبد لربه أو من, من الرب لعبده أو من العبد لربه أو من المؤمن للمؤمن. فالمؤمن المتقي الموفي المؤمن المتقي الصالح الموفي له الولاية الكاملة من الله عز وجل بحسب حاله وله الولاية من المؤمنين الكاملة وكذلك هو يتولى الله عز وجل بقدر ما يستطيع أي استفرى جهده جهده في ولايته لربه أو في ولايته لربه إذن هنا يقرر ثبوت الولاية لكل مؤمن بدرجاتها الثلاث وتفاوس مقدارها أيضا بدرجاتها الثلاث لأن هناك من يكون له جزء من الولاية وهناك من يكون منصوف بين الولاية والعداوة وهناك من يكون إلى الولاية الكاملة أكرب أكرب بحسب أعماله القلبية وأعمال الجوالة نعم والولاية أيضا نظير الإيمان فيكون مراد الشيخ أن أهلا في أصلها سواء وتكون كاملة ونافسة الكاملة تكون للمؤمنين المتقين كما قال تعالى لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله أو بدل منه أو بإضمار أمدح أو مركوع بإضمارهم أو خبر ثاني لإن وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومشاخته ليست مكانته صوم ولا صلاه ولا تمزق ولا رياضه وقيل الذين امنوا مبتدا والخبر لهم البشره وهو بعيد طبعا يشير في هذا الى طائفتين الى طائفه الخوارج الذين تشددوا في الدين وتنطعوا في مواصله الصوم وفي كثره الصلاه لا حد يزيد عن المشروع وظنوا ذلك ان ان ذلك مقتضر ولايه في حين انهم خالفوا السنه وامثالهم من من تابعهم ككثير من العباد والنساك الذين بالغوا في العبادة حتى صارت مناهجهم هي أصور التصوف البدع فيما بعد كما أنه يرد على فريق آخر وهم الصوفية الذين يكتفون من معاني التقوى والعمل الصالح بالشكليات يكتفونها بالشكليات إما بالرياضة النفسية والتحنث والكثرة التأمل والتفكير من غير عمل صالح أو مع قلة الأعمال الصالحات أو حيانا يتركون الأعمال ويكتفي أحدهم بالتعبد والتحنث والانتطاع والسياحة الهائمة في الآير بغير قصد والإقامة في الغيران والزوايا والدويرات دون سام في الأعمال الصالحة كالجهاد والمروف والنهى المنكر والجماعات والجمعات غيرها ويدعون أن هذا هو مقتضر والآية أو الذين يكتفون بالأشكال كالخرق الممزقة والثياب البالية ويزعون أن هذا هو مظهر التقوى وأنه كاف في تحقيق الولاية هذه الأصناف كلها موجودة في الأمة وكلها أخطاط معنى الولاية وإلا فلا شك أن من أهم أمور الولاية القيام بحق الله عز وجل في الصوم والصلاة ثم القيام بالنوافل في حدود المشروع في الصوم والصلاة ونحو من الأعمال الصالحة نعم وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وخجور ونفاق وإيمان وإن كان في هذا الأصل نزاع لقضي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع أهل البدع يخالفون أهل السنة على مختلف طوائفهم في هذه المسألة وأغلب من يخالف أهل السنة هم الخوارج والمرجع الخوارج والمرجع كما ذكرت سابقا فالخوارج يزعمون أن الولاية والعداوة لتتجزد وأن من نقصت ولايته لله عز وجل فإنه لا يستحق رحمة الله سبحانه ولا يكون من المؤمنين ومن هنا جعلوه كافر وحكموا بخلوده في النار في الآفرة كما أنهم أيضا عادوه وجعلوه عدوا خالصا ورتبوا عليه أحكام الكافر في جميع أنواع العذاب بل يعادونه أشد مما يعادون الكافر إلا كان ممن يتسمى بالإسلام وأهل القبلة ولذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان في الحديث الصحيح يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لأنهم افترضوا في الولاية أنها لا تتجزى وأن من نقصت ولايته بارتكاب ذنب انتفت عنه الولاية الكاملة وجلبت له العداوة الكاملة ويقبلهم المرجع وهم الذين لا يعولون على العداوة أبدا يقولون كل من صدق بالله عز وجل وبعضهم يقول من صدق وقر بلسانه وبعضهم يقول من عرف الله ولو يجرب معرفة فله الولاية الكاملة مطلقا لأن الولاية لا تتجزأ هم كلهم الفريقان يقولون لأن الولاية لا تتجزأ كما أن الإيمان عندهم لا يتجزأ لا يزيد ولا ينقص فكذلك الولاية والعداوى عندهم لا تزيد ولا تنقص الحق الذي عليه إجماع المسلمين إجماع السلف والذي تقرر في الكتاب والسنة أن كل مؤمن كل مؤمن وكل مسلم أن كل مؤمن وكل مسلم له من الفطرة بقدر ما فيه من الخير والإيمان والصلاح. ومن العداوة بقدر ما فيه من التجاوز والانحراف والمعصير ما لم يأتي بما يوجب الردة إذا أتى بما يوجب الردة فله العداوة الكامل كالكافر الخالص فالكفار الخلص لهم البراء الكامل ولا يجوز يتهم في شيء اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين خلص لكن المنافق الخالص لا نعرفه لكن هذا حكم العام إنما اليهود والنصارى والمشركين والمرتدين هؤلاء لهم العداوة الكاملة ولا يجوز ولايتهم في شيء الولاية الدينية ولا حتى الدنيوية التي ينبني عليها الولاية بمعنى التي يفضلون فيها على المؤمنين أو نحو ذلك مما ذكره أهل العلم من صور الولاية. فلا يجوز للكافر أي نوع من أمراع الولاية التي تؤدي للموادة وكذلك المؤمن الموفي المتقي الصالح له أيضا الولاية الكاملة حتى وإن أتى ببعض الجنح أو اللمم فإن هذا لا ينقص حقه في الولاية إنما الذي ينقص الحقه والكبائر والذنوب العظيم ما بين هذين الحدين فإنه يتفاوت في قدر عمل كل مسلم فكل مسلم له من الولاية بقدر ما فيه من الخير والطاعة والصلاح والاستقامة حتى وإن قلت وله من البراء والعداوة بقدر أو العداء بقدر ما فيه من المعصية والبدعة ونحو ذلك وهذا يعني أن ال ال البراء والعداوة لا توجه للشخص نفسه بمعنى أن ينبذ من أبد الكامل إنما يكره فيه الشر وتكره فيه المعصير وتكره منه البدعة ويبدع بها ولا يتولى فيها أو ينصر عليها إلى أخير لأن الولاية هيضاء والعداوة أو الولاء والبراء لها تفاصيل في الأحكام فالبراء الجزئي لا يعني النبل الكامل كما أن الولاية الجزئية لا تعني القبول الكامل للشخص إنما يجتمع في أكثر المسلمين وأكثر المؤمنين الو... البراء والولاية الولاء والبراء يجتمع فيهم الولاء والبراء أكثر الناس لأن الصالحين المفين قلة ولأن الذين يقعون في الردة نسأل الله العافية قلة فيبقى أكثر الناس في الوسط وإن كانوا يتفاوتون أيضا كذلك بحسب أعمالهم وحسب مظاهر الصلاح فيهم وعلى هذا فإن الولاية فيما يتعلق بالمسلم إنما تتعلق بما يظهر منه ولا يجوز أن يعني نفتش عما في القلوب أو نمتحن الناس كما يفعل كثير من الذين عندهم قلة فقه في هذه المسألة فيقول أن لا أغى لمسلم حتى أتثبت من دينه أو حتى أمتحنه هذه بدعة فالأصل للمسلم الولاية المجرد أن تعرف أنه مسلم وإن ظهر لك منه شيء من البدع والمعاصي تكره فيه هذه البدع والمعاصي وتتضرى منها ومن فعله فيها لكنه يبقى له من الولاية حقه في كونه مسلم ويظهر منه من العمال الصالح نعم هذه مشكلة حقيقة كلمة النزاع اللفظي بين أهل السنة تتعلق بقول المرجعة الشيخ عدد أهل السنة عدد المرجئة أو بعض المرجئة من أهل السنة با��انات الذين يقولون بالأرجال عدهم في هذه المسألة من أهل السنة فهو يقصد أن المرجئة يقولون أن الولاية في أصلها لا تتجزه في أصلها لا تتجزه ولا تزيد ولا تنقص الولاية في أصلها في أصلها لكن تتجزأ فيما ينظف إليها أو تزيد فيما ينظف إليها من الأعمال الصالحة كقولهم في التصديق بأن التصديق لا يتجزأ وأن الإيمان لا يتجزأ فقول المرجع في, في, قول المرجع في الولاية والبراء قولهم في الإيمان والكفر فكما قالوا بأن الإيمان هو التصديق قالوا بأن الولاية هي المحبة الكاملة أو هي المحبة مبدأ المحبة وجود مبدأ لها طبعا في الحقيقة قد يكون الخلاف بين أهل السنة والمرجع في مسألة الولاية والبراءة خف من الخلاف في مسألة زيادة في الإيمان ونقصانها أو في مسألة في الإيمان لكن مع ذلك فإنه ينسحب ليس صحيحا على الإطلاق بأن الخلاف لا خطي من كل وجه فإن كثير من المرجع قد لا يهتم في مسألة المعاصي والكبائر ما لم تتعدى وربما بعضهم يبقى عنده أصل الولاء الكامل للمسلم وإن كان عنده شيء من المعاصي فقولهم أن النزاع لفظي يعني فيه نظر وإن كان ليس كالنزاع في مسألة الإيمان هو أخف بكثير لا شك نعم وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ولزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان ولكن موافقة الشارع في اللطل والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرفون وقال تعالى كلم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على صح القولين وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها إذا حد فكذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وفي رواية وإذا تمن خان بدل وإذا وعد أخلف أخرجاه في الصحيحين وحديث شعب الإيمان تقدم وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من, من مثقال ذرة من إيمان فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار طبعا هذا الكلام وما بعده بالقليل عودة إلى تقرير أن الإيمان يزيد وينقص وكان يشير بذلك إلى أنه كذلك الولاية والعداوة تزيد وتنقص الولاء والبراء يزيد وينقص لقدر ما عند الإنسان لكن مع ذلك يبقى وكأنه حذر من إثارة كلام المرجأ الذين يعني معنا قولهم في الولاية أنهم يقولون أن الولاية في أصلها لا تزيد والبراء لا تزيد لكن لوازمها تزيد وقرائنها وعلاماتها تزيد بالاعمال و يعني الترك نعم من شعب الايمان والمعاصي من شعب الكفر وإن كان رأس الشعب الكفر الجحود وراس شعب الايمان التصديق وأما ما يروى او اما ما يروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من جماعه اجتمعت الا وفيهم ولي لله لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه فلا أصل له وهو كلام باطل فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون قساقا يموتون على الفسك وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصفون في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتكون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون في هذه الآية ذكر صفات أهل الولاية الكاملة أهل التقوى المفين بحق الله عز وجل ذكر منها عشر فصاب في الآية في آية البقرة 77 سبع ذكر منها الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والملائكة والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالنبيين ثم ذكر بعد ذلك من آث المال على حبه ثم ذكر سادسا وذكر سابعا من أقام الصلاة وذكر ثامنا من آث الزكاة وذكر تاسعا المفين بعهدهم ثم ذكر عاشرا الصابرين في البأساء والضراء هذه الخصال العشر إذا اجتمعت في انسان أو في مؤمن على وجه شرعي فهو صاحب الولاية الكاملة من الله عز وجل نسأل الله أن يدعنا جميعا من هذا الصف نعم وهم, كس وهم كسمان مختصدون ومكربون فالمكتصدون الذين يتكربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارع والسابقون الذين يتكربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يغصر به ويده التي يغطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لو أعطينه ولئن استعاذني لو عيدنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساته في مثل هذا الحديث وردت كلمه التردد وهذه من الامور التي يكسر اثراتها في الايام الاخيره خاصة عندما اثار بعض الناس هذه المسائل على غير من هالسلف مساله التردد ونحوها ومن مثل مساله الهروله وان كانت الهروله يعني لها أخص أو لها خصوصية أكثر لكن مثل هذه الأفعال التي وردت في حق الله هذه تبقى كما جاءت على ظاهرها على ملك بجلال الله عز وجل على ملك بجلال الله سبحانه من غير أن يورد المفهوم السلبي أو المفهوم الناقص الذي يتبادر أحيانا عند بعض الناس وهي من باب سياق الأفعال الأفعال أو الأخبار عن أفعال الله عز وجل والأخبار والأفعال أوسع من مسألة الصفات والأسماء فليس كل فعل من أفعال الله يثبت به صفة وليس كل خبر عن الله عز وجل يثبت به صفة من ذلك هذه المسألة وبعض العلم الحق فيها مسألة الملل والهرولة ونحوها فعلى هذا فإن أسف التردد تبقى كما هي خبر عن الله عز وجل وعن أفعال الله سبحانه على ملك وجلاله معنى في المحفو يعني ما يرد إلى الذهن أخيانا من معنى التردد عند البشر لأن البشر يتردد عن جهل وعن تقصير وعن ضعف الله عز وجل في كلامه هذا إشارة إلى محبته لعبده لوليه فقط هذا هو المقصود ومع ذلك لا تؤول الكلمة كما يؤولها المؤولة تبقى كما هي تقال وتثبت على حقيقتها كما وردت في السياق لكن لا يستنتج منها صفة لا يقال من الصفات التردد لأن هذا يعني يلزم منه لوازم أكثر من مجرد إثبات السياق إثبات السياق مفهوم بقرائنه وبمفهومه في لغة العرب وبسبب السياق وما حوله وما يكتنفه من معانيه فنحن هنا نعرف في السياق أن المسألة الراجعة إلى ما بين العبد وبين الرب عز وجل وبين وليه وبين عبده إذا كنا نفع هذا من السياق فإن المفهوم الإيجابي والمفهوم الكامل لهذه العبارة مستصحب في الذهن وهو أن الله عز وجل يحب عبده ويكره له ما ينغصه يكره ما ينغص عباده المؤمن لكن يبقى اللفظ كما هو من دون أن يقالنه صفة لأنه كما قلت إثبات الصفة يلزم من فوازم أخرى زائدة عن مجرد إثبات السياق بما يكتنفه من قراء وأحوال ومفهوم في المعنى العام ولذلك السلف من كانوا يقضون في هذه الأمور يقولون هذا الحق هذا الكلام حق ويبقى على ظاهره يثبت على ما يليق بجلال الله عز وجل كما جاء وما ترددت في شيء أنا فاعل هذا كلام الله عز وجل الذي ذكرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويبقى كما جاء من دون يقال منه اسم ولا صفة إذن هذا من باب الأفعال ومن باب الأخبار والأفعال والأخبار أوسع من الصفات وهذا يعني أنه ليس كل ما يرد في الخبر نقول أنه يثبت فعل مستقل وليس كل ما يرد فعل وخبر نقول أنه يثبت صفة وليس كل صفة لله عز وجل نقول يثبت منها اسم ليس كل صفة يثبث منها اسم. فالأسماء الثوقفية والصفات أوسع منها والأفعال أوسع من الصفات والأخضار أوسع من ذلك كل أوسع من ذلك كل نعم نعم الظالم لنفسه له نصيب من الله لأن المقصود هنا, هنا المؤمنين ممترض في ظلم الكفار ولا ظلم المقتدين المقصود هنا بالظالم النفس الطائفة من المؤمنين الذين يتجاوزون حدود الله عز وجل من غير كفر أو من غير ردة يقصرون في الأعمال أو يرتكبون المنهيات أو يجمعون بينهما يجمعون في بين التقصير في الأعمال وبين ارتكاب المنهيات مع بقاء أصل الإيمان عندهم وبقاء الإقامة على الفرائض وأصل الدين الضرورية فهؤلاء الظالمين لنسأ الظالمون لأنفسهم يعتبرون من المؤمنين ولهم من الولاي بقدر ما فيهم من الماء نعم والولي خلاف العدو وهو, وهو مشتق من الولي وهو الدنو والتقرب فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم ومن يتفق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب قال أبو ذبي رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا يحتسبون يزفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع ويعطيهم الله اشياء يطول شرحها من المك يطول شرحها من المكاشفات والتاثيرات قوله واكرمهم عند الله اطوعهم واسفعهم للقران اي اكرم المؤمنين هو الاطوع لله والاسفع للقران وهو الاسفى والاسفى هو الاكرم قال تعالى إن اكرمكم عند الله اسفاقكم وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسالة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيق أحدهما على الآخر وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق فالمسالة فاسدة في نفسها فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما, لا أبالي أيهما ركبت والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده كما قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله فان الفقر والغنى لا يوزنان وانما يوزن وانما يوزن الصبر وانما يوزن الصبر والشكر ومنهم من احال المساله من وجه آخر وهو ان الايمان نصف صبر ونصف شكر فكل منهما لا بد لف من صبر وشكر وانما اخذ الناس قرعا من الصبر وفرعا من الشكر واخذوا في الترجيح فجردوا غنيا منفقا متصدقا بادلا ما في وجوه القرب شافرا لله عليه وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم هذا فيه رد على المتصوفة ومنح نحوهم الذين يدعمون أن الولاية ما هي الولاية القلبية وأنه إذا اجتمعت الولاية الكاملة في القلب قد يستغني الإنسان عن العمل وأنه يسعى الإنسان أن يترك طلب الرزق بل هو أفضل له من من السعي في الرزق ولذلك تركوا طلب العيش وتركوا الجهاد وذموا ذلك كله مع أن الحقيقة أن الأمر كما ذكر الشيخ يرجع إلى نفس الإنسان وما آتاه الله عز وجل من إيمان ومن تقوى وعمل صالح فإن كان غنيا وظف ذلك في العمل ذلك في دين الله عز وجل في عمل الخيرات زاده الغناء خيغا وإن كان فريق فقيرا وصبر زاده الصبر خيغا ولذلك نجد من أفاضل هذه الأمة من الفريقين عدد في جميع مراحل التاريخ بل حتى من الصحابة الكبار من الصل العشر نبدا بالعشره المبشرين بالجنه منهم الاغنياء الكبار في الغنى ومنهم الفقراء ثم عموم المهاجرين منهم الاغنياء ومنهم الفقراء اهل بيعة الرضوان منهم الاغنياء ومنهم الفقراء وفي كل صيف وكذلك من سبعين وتابعيهم حتى بعد ما بعد العهد من عهد النبوة نجد مثلا من كبار السلف الايمن الكبار من اشتهر بالغنى كعبد الله بن المبارك كان غنيا مونفقا وكان ينفق على قوافل الجهاد الكاملة وينفق على قوافل الحج ومع ذلك كان من العباد الزهاد في الوقت نفسه ومن الأئمة الصالحين العلماء الكبار ومحدثين ونجد منذ المقابل أمثال إمام أحمد لم يكن غنيا بل كان ينفر من الدنيا واعتبر الدنيا محنة شد عليه من محنة التي حصلت له في قضية القول بخلق القرآن وفي كل خير كل كان إمام في الدين فإذا المسأل راجع إلى ما عند الإنسان التقوى والصلاح والاستقامة نعم وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما فإن تساويا تساوى الدرجتهما والله أعلم ولو صح التجريد لصح أن يقال أيما أفضل معافا شاكر أو مريض صابر ومطاع شاكر أو مهان صابر وآمن شاكر أو خائف صابر ونحو ذلك على حال كل هذه المحتوى تبقى غيبا عند الله عز وجل وفي كل منفق الله عز وجل وعمل الصالحات في كل إنفيد سواء كان على هذا النحو أو على هذا النحو الله أعلم وبهذا نقف عند هذا الحد لأن المقطع التالي مقطع جديد ثم إننا صغرقنا الوقت وزيادة ولكن قبل أن أنت يحب أن ننبه أنه نظرا لكثرة الإلحاء والاقتراحات المتعلقة بإعادة درس شاخ اللالكائي استجابة لهذه الرغبة خاصة في هذا الوقت يعني في وقت طول العشاء بعد العشاء لا منع من العودة إلى شاخ اللالكائي لكن ليس في الدرس القادم إنه في الذي بعده درس القادم إن شاء الله سأتحرى الطريقة المناسبة لتحرى طريقة او الاسلوب دراسة ما بقي من الشرق لأن الشرق اللكائي الباقي منه يختلف عن السادق الباقي منه أولا كثير منه سيتكارل مع الطحوية والأمر الثاني أنه من القضايا الموضوعية التي تحتاج إلى دراسة موجزة التفصيل فيها أحيانا يشتث تفصل فيها حياني شتف فلذلك قد أختار طريقة إما أن نقتصر على الأثر الصحيحة أو أننا ننتقي أكثر من أثر ثم نأخذ الموضوع كدراسة موضوعية فقط من خلال الكتاب أو غير ذلك من الطرق التي ربما يقيني فيها اقتراحات وأنا أيضا نستعد لتلقي أي اقتراح في هذا الموضوع لكن مهم إن, إن شاء الله في الدرس بعد القادم سنعود إلى الكتاب في الدرس القادم سأذكر الطريقة التي سنسلكها في أخذ الباطل نعم ها؟ كنت حقيقة سأعلق على هذه لكن فشيت من طول الوقت طبعا هذه من العبارات المحتملة يقصد أنه كثير من أولياء الله عز وجل يحدث لهم من الكرامات ومن الفراسة ومن التحديث أي ما ذكر عن المحدثين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان في هذه الأمة محدثين وان منهم في هذه محدثون وان منهم عمر بن الخطاب الذي نلهمهم الله عز وجل امور هي عند الناس أو لا تدركها ماهب الناس فيقصد الإلهام والرؤى الصادقة ويقصد الكرامات ويقصد الفراسة ونحو ذلك وما يحدث للمؤمنين من هذه الأحوال التي يكون فيها إكرام من الله لهم سواء في الأمور الاعتقادية أو في الأمور العلمية أو في الأمور العملية في الحياة الدنيا أو في توفيقهم لكثير من الأمور والألقاف التي لا تحصل لغيرهم هذه يمكن تسمى مكاشفات تأثيرات طبعا الصوفية قد تكون على هذه المعاني معاني بدعية قد يقصدون الاطلاع على أمور غيبية أو تأثيرات فيها مخرقة وجد... ودجل وعبث الشياطين فيهم يسمونها مكاشفات تأثيرات ففرق بين مكاشفات تأثيرات المؤمنين التي هي نتائج الولاية وأهلية من باب الكرامات والفراسة ونحو ذلك وبين مكاشفات تأثيرات الصوفية التي هي من عبث الشياطين والمخرقة والدجل والشعودة يقول هذا السؤال عن نسرة سابقة ذكر خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول كي يكون أحد قسمه المتواثر كيف يكون ذلك مع العلم أن المتواثر إما لفظي أو معنوي طبعا التواثر اللفظي قد المعنوي قد يحدث بحاديث الأحاد إذا اكثرت فيه حفته قرائن إذا حفت به قرائن أو اتفق مع قواعد أو مع نصوص أخرى التواتر المعنمي باب بابه واسع اختلف عن تواتر اللفظ التواتر اللفظي يحدث بتواتر السند وبغيره لكن الغالب انه يكون بتواتر السند بتواتر السند اما التواتر المعنمي هو اوسع من ذلك فاي مثلا حديث احاد وافق معنى آية ثم وافق قاعدة شرعية ثم وافق اجماع فانه يكون في تواتر معنم حتى وان كان في سنده احاد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نبدأ لرسنا مستعين بالله استعرض فيه بعض الأسئلة بقول الحديث المتفق عليه أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا هل مقصود النفاق الاعتقادي بقوله خالصا قد يفهم من الحديث هذا لكن ليس على سبيل الجزء بعض أهل وجه الحديث على أن المقصود به النفاق العملي الخاص. بعض أهل, أهل العلم من أهل السنة فسروا الحديث على أنه يعني النفاق العملي الخالص وليس النفاق الاعتقاد لكن مع ذلك والله أعلم الحديث محتمل للأمر يحتمل للأمرين أما الذين قالوا بأن المقصود به النفاق العملي الخالص وليس الاعتقادي فقالوا بأن الصفات الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذب الحديث والغدر والخيانه واخلاف الوعد فإن هذه الامور كلها من الأمور العمليه من كبائر العمالي ومهما كثرت الكبائر العملية لا تخرج من المله كل كفر والنفاق الاعتقادي مخرج من المله أما الذين قالوا فإن النفاق المقصود بالحديث النفاق الاعتقادي فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا فظاهره النفاق الخالص ثم وجهوا الاستدلاع بقولهم بأن من اجتمعت فيه هذه التصال عن تبييت وإسرار فإنه لا بد أن يكون فاسد الضمير وفاسد النية وفاسد القلب كل لا تجتمع هذه الخصال العملية إلا من من خلق قلبه من الإيمان والله أعلم لا أدري أي القولين أرجح السؤال الثاني يقول ما المقصود بمن عاد لوليا فقد بارزته بالمحاربة وهل هي من الكبائر وكيف تكون المعاداة وهل من عاد وليا لا يكون هو ولي لله لثبوت الوعيد فيما يظهر أن الحديث يشمل يعني العداوة الكاملة التي هي العداوة النفاق وعداوة الكفر ويشمل ما دون ذلك يعني يشمل ما دون ذلك من عادة في أمر من الأمور حتى وإن كان أمر الدنيوي فقد في الوعيد يعني إذا عاداه بمعنى أنه حدث منه تجاه ما يكون يوصف بالعداوة يوصف بالعداوة أو العدوان والعدوان يشمل العدوان الجزي والعدوان الكلي فيظهر أن الحديث يشمل جميع هذه الأمور لكن معادات مع الولي ترجات وقوله فقط بارزني بالمحاربة هذا من الفاظ الوعيد لا يعني مبارزة بالمحاربة اللي هي مبارزة النفاق والكفر بالضرورة فالمهم أن الحديث ما يظهر أنه شامل للمبارزة الشاملة اللي هي مبارزة الكفر والنفاق ونحو ذلك ويشمل ما دون ذلك من عداء المؤمنين أو عداء الوليد فما يحدث من حسد وما يحدث من بغي وعدوان لأولياء الله يدخل فيه ذلك وإن لم يكن عن نفاق أو كفر ثم قال هل من عاد وليا لله لا يكون ولي لله بثبوت الوعيد عليه بل قد يكون, قد يكون له ولاية من وجه وإن كان ظاهر الحديث أن المقصود أصحاب الولاية الكاملة من عاد لي وليا لأصحاب الولاية أي أصحاب الاستقامة لكن لا يعني ذلك أن من عاد الولي معادات ليست كفرية ولا نفاق أنه يخرج من الولاية العامة يعني قد يكون مسلم يعادي وليا من أولياء الله لحسد أو لشهوة أو شبهة أو نحو ذلك أو ظلم وعدوان لكن ليس فيه كفر أو نفاق إنما ضعف إيمانه أو ضعف من هذا الوجه فعاد ولي من أولياء الله فهذا لا يخرج من الولاية العامة يعني لا يخرج من كونه مسلم ومن كونه فيه من الولاية بقدر ما فيه من الطاعة لكن ليست له الولاية الحقة الكاملة التي خص بها الأولياء المستقيمون المتقون يقول ذكر الشارح كما, كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد فهل يكون أن يجتمع في الإنسان كفر أكبر مع الإيمان وشرك أكبر مع التوحيد؟ لا لا يجتمع الشرك أكبر مع التوحيد بمعنى الشرع ولا كفر أكبر مع التوحيد لكن كل ذلك في أهل القبلة الذين يكون فيهم إيمان صفر وإيمان بمعنى كفر لا يفرد من الملة وإيمان يبقون به مسلمين ومؤمين هذا هو المقصود والشرك الشرك الذي ليس المخرج من الملة قد يكون في الإنسان شرك شرك الرياء أو نحو الشرك لا يخرج من المل الشرك الخفي أو الشرك الذي ليس بخفي لكنه لا يدخل في الشرك الأكبر ذلك أن الشرك مراتب وإن كان الغالب بالشرك عند الأطلاق الشرك الأكبر لكن مع ذلك فإن الشرك مراتب وممراتب الشرك ما يكون من البدع غير المخرج من ومن هو من المعاصي ومن الأمور القلبية كالرياء والسمعة المهم أن الشرك مراتب كما أن الإمام مراتب وكما أن الكفر مراتب والتوحيد كذلك مراتب فعلى هذا فإن من خرج من الملة بكفر أو شرك يخرج من الملة لا يكون فيه توحيد ولا إسمان وكذلك من كان فيه إيمان وتوحيد واستحق ذلك شرعا فإن كفره لا يخرج من الملة وشركه لا يخرج من الملة فيما إذا حكمنا على بعض أعماله بالكفر شرك فيما لم يكن مخر جميع المجال إذن يكون قصر الشارح الشرك الأصغر والكفر الأصغر ننتقل إلى درسنا قد وصلنا إلى صفحة 511 في شرح التحاوية وأحب أن أنبه كما أسلفت في الدرس الماضي وإذا سأنبه في آخر الدرس بإذن الله على أن في الدرس القادم سنستأنف شرح أصول الألكاء من الجزء الخامس من باب زيادة في الإيمان ونقصانه من باب زيادة الإيمان ونقصانه في أول الجزء الخامس بعد أوله بقليل نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحمه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى هنا قرر المؤلف ما يسمى بأركان الإيمان وأصول الإيمان وما يعني دمنا سنبدأ أو نشرع في مسائل أو أمور الإيمان على تفصيل أحذر أن نبه إلى أمر إلى أمر مهم ينبغي أن تستصفقونه في جميع المسائل الإيمان أو أمور الإيمان القادمة ويمدني عليه فهم كثير من القضايا المتعلقة بالإيمان وهو أن الأمور العلمية المتعلقة بالإيمان على نوعين وكلها أصول كلها من أصول الدين وهي على نوعين النوع الأول ما يسمى بأصول الإيمان وهو أركان الإيمان الستة ما يسمى بأصول الإيمان وهي أركان الإيمان الستة التي عدها المؤلفنا والثاني اصطلح عليه للأهل العلم في وقت متأخر يعني في نهاية القرن الأول وما بعده وهو ما يسمى بمسائل الإيمان مسائل الإيمان وهي أيضا من أصول الدين بعض الناس قد يظن أن تسمية المسائل مسائل الإيمان يعني أنها دون الأركان في الأهمية لكن الأمر على غير ذلك فإن أصول الإيمان وأركان الإيمان لا تختلف عنها مسائل الإيمان في أهميتها في الدين إنما فرق بينها علميا لأن المسائل مسائل تفرعت عن القواعد العامة لكنها مما أجمع عليه السلف ومما اعتبر من أصول الدين بعد ما تكلمت فيها الفرق المهم أن النوع الأول وهو أركان الإيمان وأصوله يعبر عنه بأصول الإيمان وأركان الإيمان هي الأركان الستة يعبر عنها بأصول الإيمان وبأركان الإيمان وهي المعهودة والنوع الثاني هو مساء الإيمان ويشمل أمور أولها تعريف الإيمان تعريف الإيمان وتانيها دخول الأعمال في مسمى الإيمان وتالتها زيادة الإيمان ونقصانه ورابعها الاستثناء في الإيمان وبعض أهل العلم يلحق فيها مسألة خامسة وهي الأسماء والأحكام الأسماء والأحكام بعضهم يدخلها يلحقها بمسائل الإيمان لأنها ثمرة لها والأسماء والأحكام العقيدة مقصود بها الأسماء التي نطلقها على العباد المكلفين ثم الأحكام التي اترتب على هذه الأسماء فمثل مسلم مؤمن فاسد فاجر كافر مشرك إلى آخرهم العبارات هذه تسمى أسماء الأسماء هي الألفاظ التي تطلق على العباد المكلفين بحسب أحوالهم مسلم مؤمن كافر فاسق فاجر إلى آخر هذه تسمى أسماء ثم يترتب على هذه الأسماء أمر آخر ويسمى الأحكام الكافر له أحكام تفصيله المسلم له أحكام والمؤمن له ثام تفصيلية المؤمن الفاسق والفاجر مرتكب الكبيرة ونحو ذلك له أحكام تفصيلية فالأحكام فرعا عن الإسماء أو نتيجة للأسماء والأسماء والأحكام نتيجة وثمرة عن مسائل الإيمان المهم نعود إلى مسائل الإيمان وهي أن المقصود بها ما ذكرت لكم وهي تعريف الإيمان ودخول لأعمال في مسمى الإيمان وزيادة الإيمان ونقصان والاستثناء في الإيمان وقد يلحق بها عند بعض أهل العلم الأسماء والإحكام وبعض أهل العلم يجعل اسماء والإحكام باباً مستقلاً من أبواب العقيد وكل ذلك جائز ولا مشاحة في الاصطلاح مسائل الإيمان لا تقل همية عن الأركان لأنها فرعاً عنها وان كانت الأركان منصوصاً عليه في الكتاب والسنة وبإجماع كثير من طوائف الأمة لكن المسائل أفردت بمباحث مستقلة لأنها تكلمت تكلم فيه فيها الفرق وأول ما تكلم السبب عن مسائل الإيمان على وجه فيها تفصيل يعني تعرفون الناس في, القرن في أول قرن الأول في عادة الصحاب والصحاب والتابعين كانوا يأخذون الدين بالجملة دون كلام في المسائل البدهية إلا كما وردت من الكتاب والسم ومنها مسائل لكن لما جاءت المرجعة والقدرية خاضوا في هذه الأمور طبعا خاض قبلهم الخوارج لكن ومع ذلك ما كثر الكلام في هذه المسائل إلا حينما ظهرت المرجعة وهي أشبه بردة فعل في بعض جوانبها ضد الخوارج المرجعة هم الذين أثاروا قضايا مسائل الإيمان فقالوا بأن الإيمان هو التصديق والتصديق والقرب ثم قالوا بأن الإيمان العمال لا تدخل في مسمى الإيمان بل هي شرط الإيمان أو اللوازم ومنهم من قال لا شرط ولا لوازم إلا ثم نتج عن هذا عدم القول بزيادة الإيمان ونقصانه لأن من قال أن الإيمان هو التصديق والقول فالتصديق والقول لا يزيد ولا ينقص ثم تبع لذلك قول لا يجد الاستثناء في الإيمان فلما تحدث المرجع عن هذه المسائل تحدث السلف في تقريرها شرعا على ما ورده الكتاب والسنة تفصيل فعملت وأبرزت وقررت على أصولها العلمية فسميت بهذه الأسماء تحت هذه القضايا